إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا, وهيئ لنا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَمَرَّ بِنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عددا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 قَوْمونَ التَّخَذُ مِن دُونِهِ آلِه لَْ لاَا يَأْتونَ عَلَيهِ بِسُلقَان بَيين فمَنْ أظْلَمُ مَِّ نِفْْتَرَ عَ اللهَّهِ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 وَأَنَّ السَّاعَةَ نَزِيبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 أُبْصِرُ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَٱطْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَٰبِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَيَْلبَسُونَ فِيابًا خُدْرَ مِن سُدُسِ وَإستَبَرَقم مُتَّكِينَ فِيهَا عَ الأرائِك نِحْمَ الطَّوابُ وَوحَسُنَة مُرْتَفَقاء وَظْربِ لَهَُّ ثَلََّجُ لَْنِ جَعلناَا لِأَحَدهِ م جََّتَين مِنْ عنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بنَخْلُِ وَجَعَناابَنَهُ مَا زَرى كلتَجََّين آتَت أُكُلَنَا وَلَم تَظْلِم مِنهُ شَيئاء وَفَجرنَا قِلَ لَهُمَا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 ولولا إذ دقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا وَيُرْرسِلَ عَلَيْهَا حُبَ نَ مَِ السَّمائِ فَ تُصحَ صَعيدًا زَنقَاء أَْ يُصِحَم أهَا غَوْرَ فَنَن تَستط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 فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يجدوا عنها مصرفا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 واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فارض عنها ونسي ما قدمت يداه إِا جَعلنَ عَى قُلُوبِهِمْ أَكَِّةَن أَ يَفْقَهُ إِا يَعلنَ عَى قُلُوبِهِمْ أَكِةَن أَ يَفقَهُوفِي آذَانِهِمْ وَقرَاء وَإِ تَدُُهُم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 وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَذْكُرُ فَارْتَدََّّ عَلَى آثَارِ مَا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 قال إن سألتك أي شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها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 أَّ السَّفينَةُ فَكانَت لم ساكينَ يعملونَ فِي البَح فَأَرَتتُ أننْ آعيبََا وَكَانَ وَر أَهُمَّ لِكَُ خذُ كُ سَفينَة غصبا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 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي لِأُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهَا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ آمالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم